بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك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 مع التفكر والتدبر والعمل بمقتضى ا ل ق ر آ ن العظيم إ ن ك على ما تشاء قدير إ ل ه ن ا مولانا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن <تصفيق> اخواني الكرام السلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته ونشرع اليوم بحول الله وقوته في المجلس ا ل أ خ ي ر من مجالسنا التي كنا قد ب د أ ن ا ه ا في شرح م ن ظ و م ة المفيد في التجويد ل ل إ م ا م أ ح م د الطيبي رحمه الله تعالى وجزاه عنا كل خير وقد وصل الكلام بنا ب ا ل أ م س إ ل ى حكم لام ال والمقصود بال هي لام التعريف كما تعلمون قال ا ل إ م ا م أ ح م د الطيبي رحمه الله في البيت السبعين بعد ا ل م ئ ة و ا لام ل من الادغم النهى في نصف من الحروف دون نصف ذكرنا إ خ و ا ن ي أ ن العرب لهم أ د ا ة يستعملونها في التعريف فالاصل في الكلام أ ن يكون نكره نقول كتاب مسجد رجل أ م ا إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف فنقول الكتاب المسجد الرجل وهذه اللام لام س ا ك ن ة كما تعلمون وتدخل على أ و ل ا ل أ س م ا ء لتعرفها فلما كانت س ا ك ن ة والعرب لا ت ب د أ بساكن كما مر معنا ف إ ن ه م يجلبون لها ه م ز ة م ف ت و ح ة اسمها ه م ز ة الوصف ثم إ ن هذه اللام س ا ك ن ة ما هي الاحتمالات ا ل ع ق ل ي ة للحروف ا ل آ ت ي ة بعد ل ا م ا ل ت ع ر ي ف يعني كم عقلي عندي أن كم احتمال يأتي بعد لام التعريف نحن نعلم بأن وعشرون حروف كم حرف رحمه الحروف تسعة وعدة الهجاء قال الطيبي رحمه الله للهجاء كم بلا ابتداء فهل كل الحروف ت أ ت ي بعد لام التعريف الجواب لا فعندنا ا ل أ ل ف مستحيل أ ن ت أ ت ي بعد لام التعريف ليه؟ لان ي ه لأن ل ل لا أ ف ت ك و إ ل ا ل ا تكون إ ل ا ساكنة ضيعته لا تكون إ ل الا ساكنة و يكون مفتوحا ما م قبلها إلا ف ساكنه ت تأتي ح ي ل ألف س ة إلا ل أن يكون ق ب ا قلنا اللام التعريف مفتوح ونحن ساكنة فبدنا نستثني من الحروف م ي ن ا ل أ ل ف شبقي عندي من ا ل ت س ع ة وعشرين ث م احتمال ن وعشرين ي ة ا هذا ث م ا ن ي ة وعشرين احتمال قال رحمه الله واللام من في نصف من الحروف دون وعشرين والعشرين الأدغمنها اللام يأتي بعدها ثمانية احتمال كانت العرب تدغم هذه اللام حرفا الثمانية من من تدغم من نصف نصفه يأتي أربعة هذه هذه في في عشر وهذه كنا أ خ ذ ن ا ه ا في الابتدائي كلكم أ خ ذ ت هذا الكلام في الابتدائي ماهي فبدلا من ان نقول الشمس ماذا نقول الشمس ولا تقول العرب أ ب د ا الشمس أ ب د ا وبدلا من أ ن ي ق و ل ا ل ر ج ل يقولون الرجل ف إ ذ ا يدغمون اللام في أ ر ب ع ة عشر حرفا أ ت ت بعدها نرى على ا ل ل و ح ة لام التعريف هي لام س ا ك ن ة تجعلها العرب وين قبل ا ل أ س م ا ء بتعريفها ويسبقها ه م ز ة وصل م ف ت و ح ة نحو السماء الجبال طبعا في الصدر ا ل أ و ل عصر الخليل بن أ ح م د وصاروا يضعون فوق ا ل أ ل ف ما ترونه من هذه ا ل ع ل ا م ة وهي حرف ص ا د نعم بمعنى أ ن هذه ا ل ه م ز ة ه م ز ة إ ي ه وضع لام التعريف مع حروف الهجاء بعدها لها شعبتان ا ل م ج م و ع ة ا ل أ و ل ى ش م س ي ة م ن س و ب ة إ ل ى ك ل م ة الشمس لما نقول الشمس هل أ ض غ م ن ا اللام في الشين أ م لا أ ض غ م ن ا ه ا فشبهوها ش ب ه ب ق ي ة الحروف بها فقالوا الحروف ا ل ش م س ي ة وهي اللام تكون فيها م د غ م ة بالحرف ا ل آ ت ي بعدها والحروف ا ل أ خ ر ى ق م ر ي ة أ خ ذ و ه ا من ك ل م ة القمر لما نقول القمر هل ندغم اللام هل نقول القمر أ م نقول القمر نقول القمر ب ا ل إ ظ ه ا ر لذلك نسبوها إ ل ى القمر و أ ل ح ق و ا بها ب ق ي ة الحروف ا ل أ ر ب ع ة عشر ا ل أ خ ر ى وسموها حروفا ق م ر ي ة واللام عندها م ظ ه ر ة إ ذ ن متى تدغم لام التعريف في الحروف ا ل ش م س ي ة متى تظهر في الحروف ا ل ق م ر ي ة وهذا م و ض و ع لا خلاف به من القبائل العربيه ة الشمسية اللام العرب لام التعريف في 14 حرفا مقاربا ل تدغم في ا إلا اللام فهي من طبيل المتماثلين لأن العرب تدغم اللام في اللام فيقولون الليل الليل هنا أدغمنا طبيل لأن فيقولون من تدغم مين بمين؟ فهي في ل ا م بلام متماسل إذا و ا ل ب ا ق يكون هناك اشياء ل م ل س ا ل د ا ع ي ا ل ط و ل ا ل لاحظوا ت و ا ب ب أ ن علامة إضغام اللام ل إضغام ا م ش س ي ة فيما ب ع د ه ا هو ت ج ر ي د اللام م ن ا ل ح ر ك ة و ت ش د ي د ا ل ح ر ف ا ل آ ت ت ي بعدها ج ر ي إيش د ألا الحركة من وقد ت الآتي ش د د بعدها ي الحرف و جمع الشيخ سليمان الجمزوري وهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري وكان في مصر رحمه الله وجمزور ب ل ي د ة قرب ط ن ط ا في م ن ط ق ة الدلتا المنطقة التي تعج بالقراء وقد جمع الشيخ السليمان الجمزوري الحروف جمع الشمسية وقد تعج في أ و ا ئ ل كلمات البيت التالي اوائل الكلمات ش يعني أ و الكلمات الحرف ا ل أ و ل من كلمات البيت طب ثم صل رحما الرحم ل غ ة في الرحم العرب تقول رحم وتقول رحم ن ت ب ه ن ا طب ثم صل رحما تفز ضف ز ا نعم دع ت و ء ظن زر شريفا للكرم يعني جمع الحروف و أ ت ى بمعان و أ خ ل ا ق ع ا ل ي ة قال رحمه الله في البيت الحادي والسبعين بعد ا ل م ئ ة ف أ ح ر ف الاظهار ذا التركيب جمعك حق خوفه أ غ ي ب الاحرف ح ر ف ل ل إ ظ ه هذه ا ا ر ا ل ق م ر ي ة التي تظهر لام التعريف عندها جمعها رحم الله بقوله إ ي ش جمعك حق خوفه أ غ ي ب بالقمريه ة التي قد أ ظ ر ت س م و التي ب ا ق م ر ي ة ا ل قد أ ظ ه ر ت سموا نرى عند تظهر العرب لام التعريف أربعة عشر حرفا على جمعها اللوحة لام الجملة الآتية في جمعك حق خوفه أ غ ي ب يعني الجيم مين بيعطينا مثال الجبال والميم المالك أ و الماء العين لا بدنا من ا ل ق ر آ ن العزيز بارك الله فيك الكاف الكبير الحاء الحق القاف القوي أ و ا ل ق و ة نعم الخا ء الخبير ن ع ما م س ك ت أ س م ا ء الحسنى انت الواو انا بلي ي الوهاب نعم الودود ز الفا ك ا ل ل ه خير ا ء الفتاح نعم الها الهادي ي ا هادي ا ل ه م ز ة ا ل أ ر ض م ا هي ا ل غ ي الغين الغيب م ث ل الياء ا اليوم الباء البرق مثلا فإذا البرق فإذا يكاد البرق يخطف اوسطه وجمعها الجمزوري في ابغ ي حجك وخفع ق ي م ة وهذه ا ل ع ب ا ر ة التي يحفظها أ ك ث ر ن ا عبارة الجمزوري رحمه الله ابغي الجمزوري الله رحمه حجك وخف عقيمه يعني اذهب إ ل ى الحج واحرص على أ الا تعود بحج عقيم من الثواب إ ن فعلت ا ل أ م و ر التي تفسد الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لماذا تظهر العرب هذه ا لام ل التعريف عند هذه ا ل أ ر ب ع ة عشر حرفان قال وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف كنت قد ذكرت لكم ق ا ع د ة م ا ز ل ت م تذكرونها قلنا قرب المخارج موجب ل إ د غ ا م بعد المخارج موجب للاظهار عدم القرب وعدم البعد موجب للاخفار بارك الله فيكم نحو الجبال القمر ا ل أ ر ض الحج لاحظوا ب أ ن ع ل ا م ة إ ظ ه ا ر لام التعريف هو وضع السكون فوق اللام مع عدم تشديد الحرف التالي ل أ ن ه لا إ ض غ ا م ومن عادتنا فيما نرى ونسمع أ ن الناس العرب في الدول ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ع ا ص ر ة يعني لا يخطئون في هذا المبحث إ ل ا في حرف الجيم خ ا ص ة في البلاد ا ل ش ا م ي ة وما شابهها فيجعلون اللام في الجبال أ و ا ل ج ن ة يجعلونها ش م س ي ة فيقولون ا ل ج ن ة الجبال هذا الحرف الوحيد الذي سمعت الناس يخطئون به إ ن لم يتعلموه فاللام عند الجيم قمريه وليست شمسيه ب ا ل ق م ر ي ة التي قد أ ظ ه ر ت سموا و ب ا ل ش م س ي ة التي ادغمت يعني سموا التي تدغم ب إ ي ش بالحروف ا ل ش م س ي ة شوي اللت مو اللته العجن اللي بيقولون ل ن ا س لا اللت ه ن هي اصلها التي حذفت الياء ل ل ض ر و ر ة وسكنت التاء كذلك ل ل ض ر و ر ة تقدم الكلام على الحروف ا ل ش م س ي ة في البيت السبعين بعد المئه وقوله اللت اصلها التي فحذفت ي ا ء ه ا وسكنت ت ا ء ه ا ل ل ل ض ر و ر ة شو ا ل ض ر و ر ة يعني ض ر و ر ة ا ل ش ع ر ي ة قال رحمه الله في البيت الثالث والسبعين ولم تقع ذي اللام من قبل الالف طبعا شرحناها ا ل آ ن منذ قليل قلنا لام التعريف ما ممكن ي أ ت ي بعد ه يعني هي تقع قبل ا ل أ ل ف ل ي ه ل أ ن ا ل أ ل ف لازم يكون قبله مفتوح وقبل همز الوصل كسرها بعد لام ل ا ت عريف ل أ ن ا ل أ ل ف لا تكون إ ل ا ساكنه ولا يكون ما قبلها إ ل ا مفتوحا وقد ي أ ت ي بعد لام التعريف ك ل م ة أ و ل ه ا ه م ز ة وصل فحينئذ يلتقي في النطق ساكنه إ ذ ا دخلت لام التعريف على ك ل م ة أ و ل ه ا ه م ز ة وصل انظروا إ ل ى ك ل م ة اسم هذه ا ل ه م ز ة في أ و ل ك ل م ة اسم ه م ز ة قطع ولا همزه ة وصل م ز ة وصل بدليل ضعوا قبلها واو ماذا نقول واسمه م اذن نقول واسمه؟、لا. طيب إ اسم ا ل ه م ز ة همزه وصل إ ذ ا دخلت عليها لام التعريف ما هي لام التعريف س ا ك ن ة واسم السين س ا ك ن ة و ه م ز ة الوصل في د ب ج الكلام تسقط فيلتقي ساكنان من هما الساكنان لام التعريف والحرف الذي بعد ه م ز ة الوصل فالعرب لا تجمع بين ساكنين في مثل هذا فنكسر لام التعريف للتخلص من مين؟ لام للتخلص من التقاء الساكنين انظروا إ ل ى ا ل ل و ح ة لو سمحتم إ ذ ا ف ح ي ن إ ذ ن يلتقي في النطق ساكنان فنكسر لام التعريف للتخلص من التقائهما نحو ال شايفين م ن اللي التقى الحرفان اللذان يلونا باللون ا ل أ ح م ر هما اللذان يلتقيا في النطق وهما لام التعريف والسين أ م ا الهمز ة الزرقاء فتسقط في درج الكلام شو ي ص ي ر الكلام الاسم الاسم صار بلام التعريف إذن شو ك س ي ر ا ت للتخلص من التقاء ا ن ا ل س ا ك ن ي وقد سبق أ ن تكلمت منذ أ ي ا م عن هذا الموضوع فقلنا عندما تكثر لام التعريف هل ثمه داع للهمزه ة التي ل ق ب التي ا أحضرناها وهي الهمزة التي وهي قبلها لام التعريف ا ر أ ح ض ن للتمكن من البدء بالساكن الآن في ساكن. فهل أقول الاسم الهمزة أم أقول الاسم من ما ساكن عد في وأحذف أم قلنا وجهه قلت لكم هذا منذ أ ي ا م وقلنا هذا لكل القراء لو وقف واقف على قوله تعالى جئت في س و ر ة الحجرات و ر ا د أ ن ي ب د أ بدء اختباري لا يتعمد فيقول الاسم او انتبهنا الاسم ا الدرب الأحمر الأحمر الأصفر كله ف هذا على ن اللغة بإسقاط ه ز الوصف الأحمر شو أصلها الأحمر على شو ورش انتبهنا أ ص ل ه اصلها أ الاحمر أ أ ح م ر ص ل ه الأولى ا ل أني نقلت ح ر ك ة ا ل ه م ز ة إ ل ى النار فصارت ايه ا ل أ ح م ر حذفت ه م ز ة الوصل شو صارت الاحمر لا تنسوا أ ن ورشا مصري رحمه الله تعالى وهو م ف خ ر ة مصر في ا ل ق ر ا ء ة هذا شرح هذا البيت وقبل همز الوصل كسرها عرف كسرها كسر مين لام التهريف ك س ر ه ا ك س ر لام التعريف انتهى الكلام على هذا الملف و ن أ ت ي إ ل ى الذي بعده وهو ما يتعلق باحكام أ ح ك م الوقف الله البركة في الوقت نسأل في أ الوقف قال الطبيب رحمه الله في البيت الرابع والسبعين بعد ا ل م ئ ة قد جعل السكون أ ص ل الوقف فقف به حتما أ ن ت م تعلمون يا إ خ و ت ي أ ن الكلمات ا ل ع ر ب ي ة إ م ا أ ن يكون الحرف ا ل أ خ ي ر منها مفتوحا أ و مضموما أ و مكسورا أ و ساكنا مفتوحا مثل مين مثل مفعول به ما ه ي مثل كل المنصوبات كل المنصوبات اسم إ ن ا خبركان كل المنصوبات هذه اخرها ف ت ح ة لو وقفنا عليها ماذا نفعل نقف بالسكون إ ن الله وملائكته إ ن الله لو وقفنا شو م ن ق و ل إ ن الله قد جعل السكون أ ص ل الوقف لو كان مضموما مثل إ ي ش و إ ي ا ك نستعين ب ف ا ت ح ة كيف نقف نستعين بالسكون لو كانت ك ث ر ة مثل ايش الرحمن الرحيم في البسمله كيف نقيس الرحيم طيب ان كان سكون شو معنى السكون يعني اصلي كيف بده يكون سكون اصلي قد يكون الاسم اسم مبني مثل من وعن مبني على السكون او قد يكون فعلا مجزوما ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض يخرج لنا فالجيم ساكنه وصلا فعندما نقف عليها من باب أ و ل ى إ ن كانت هي في ا ل و ص ل س ا ك ن ة ففي الوقف من باب أ و ل ى إ ذ ن قد جعل السكون أ ص ل الوقف فقف به حتما بمعنى مهما كانت ا ل ح ر ك ة التي ت ق ر أ بها في ا ل و ص ل ثم قال رحمه الله أ و ننظر هنا في ا ل ل و ح ة ا ل أ ص ل في ل غ ة ا ل ع ر ب ي أ ن ه م يسكنون الحرف المتحركه اذا وقفوا عليه نحو إ ي ا ك ي ق ف عليها كيف إ ي ا ك الرحيم يقف عليها إ ي ه الرحيم نعبود يقف عليها نعبود كلب ه السكون ما هي ثم قال وحيث تلفي محركا بالضم أ و بالكسر رم وحيث تلفي أ ل ف الشيء وجده ما هي حيث تجد ل ف ي يعني حيث ت حرفا متحركا بالضم أ و بالكسر ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى كونك تقف عليه بالسكون لك أ ن تقف عليه ب إ ي ه ب ا ل ر و م وقد سبق في دروسنا ا ل م ا ض ي ة أ ن ذكرنا ب أ ن ا ل ر و م هو تبعيض ا ل ح ر ك ة خفض الصوت عند النطق ب ا ل ح ر ك ة بحيث يذهب أ غ ل ب صوتها ويبقى ا ل أ ق ل ويسمعه القريب المصغي نرى على اللوحة إ ذ ا كان الحرف الموقوف عليه مضموما أ و مكسورا فيصح الوقف عليه بالروم ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى الوقف عليه بالسكون المحمود نحن ق ل إجباري إذا انتبهنا بإيه وحازل ا ل و ق ف ة لكل ا ل ح ر ك ة إ ل ا إ ذ ا رمت فبعض الوقفين قال هذا الكلام في آ خ ر ا ل م ن ظ و م ة نعم ن ح و نستعين هذا حرف م ض م و م الرحيم م ض م و م الله م ض م و م السطر اللي تحته الديني مالكي الفيلي ا ل أ م ث ل ه ا ل ث ل ا ث ة م ك س و ر ة فقال وحيث تلفي محركا بالضم يعني السطر ا ل أ و ل وما ماثله أو ب ا ل ك ر يعني السطر الثاني ومماثله ا رم رم فعل امر ما هي من ا هي م ر ا م ا يروم تعالوا نتدرب على هذه وسبق أ ن ذكرت لكم إ ن الروم حكمه حكم الوصل يعني ما بيجي معه العدد للسكون لما نقف على ك ل م ة بالروم نقصر ا ل م د ى العدد للسكون ك أ ن ن ا نصيلها لو وصلناها شبنقول و إ ي ا ك نستعين ه د ن ا عين عين حركتين فايضا عندما نقف و إ ي ا ك نستعين عين تبهنا مد بمقدار حركتين ولا يمد العرب بالسكون مع الروم أ ق و ل ثم تقولون خلفي لو سمحتم و إ ي ا ك نستعين أ ي و ة ممتاز الصوت حلو كثير ا ل ل ي ب يخوف ان ه الواحد يقول نستعين يطلع ضمه ما شاء الله الرحيم, الرحيم الله, الله, الله, الله الله يرضى عليكم الدين م ا ل ك م انا ل ك ب س م ع ه مالك بدي لك ي ي بدنا ك ا ف م ك س و ر ة كثرتها خافته م ا ل ك الفيل ت ك و ن و توقفوا على الفيل ت و ك ل و ا على الله وقال ر ح ب ه الله في ا ل ش ط ر ة ا ل ث ا ن ي ة من البيت الخامس والسبعين بعد ا ل م ئ ة واشم ميضا الذي تراه ضم الحرف ا ل م ض م و م ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى جواز الوقف عليه بالسكون والروم ب هناك ك ي ف ي ة ث ا ل ث ة كانت العرب تفعلها في زمن النبوه ة و وهو الإشمام ميضا الذي ا وأشمي ت ر ضم ق د عدة شرحت لكم منذ أ ي الاشمام م هذا ا م لكم و و وبينت ض ع ل ل التي مر بها وأنه موضوع فطري يفعله الإنسان ل م مر موضوع ر فطري ا بها ا ح وأنه إ هو ضم الشفتين من غير صوت ضم من الشفتين غير انتبهنا حيمر معنا الآن على ل ل و ح ة و إ ذ ا كان الحرف الموقوف عليه مضموما فيصح الوقف عليه ب ا ل إ ش م ا م ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى الوقف عليه بالسكون المحضي و بالروم و قلنا ب أ ن ا ل إ ش م ا م ما هو يا أخواننا هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف الموقوف عليه كهيئتهما عند ا ل نصب ا ل ض م من غير صوت يدركه المبصر دون البصير بقلبه إ م ا نقول المكفوف و إ م ا نقول ا ل ب س ي ط بقلبه يعني هكذا نستعين نسكن النون عين بعد ما نسكن النون نضم الشفتين من غير صوت لكن م ب ا ش ر ة انتبهنا نعم ثم ان الإشمام الكلمه ا ل الموقوف عليها بالسكون لما نقف بالسكون ن أ ت ي بالعرض السكون أ م لا ن أ ت ي ن أ ت ي كذلك عندما نقف بمين ب ا ل إ ش م ا م فعندما نقف ب ا ل إ ش م ا م على نستعين لنا فيها القصر والتوسط والطور أ ق و ل ثم تقول ورائي بصوت واحد نستعين نستعين نستعين نستعين, نستعين نستعين نستعين نستعين في بعض الناس عم يضمون بدري أ و ل سكن النون يا أ خ ي وبعد أ ن تسكنها شو بتعمل تضم شفتك نستعين بارك الله فيكم و أ ع و د ف أ ق و ل هذا كله أ ب ح ا ث ت ك م ي د ي ة أ ن ت م في غنى عنها يمكن الواحد ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن من ا ل ج د ة إ ل ى ا ل ج د ة دون أ ن يروم أ و يشم إ ل ا ك ل م ة ت أ م ن ن ا كما سبق ودرسنا دربتكم على نستعين والرحيم مثلها ولفظه جلاله مثلها قال رحمه الله في البيت السادس والسبعين معرفا الروم قال والروم ما هو لتيان و ا ببعض ا ل ك س ر ة وقفا وهكذا ببعض الضمه صار عندي بدي ش و ف ك م استوعبتم ان شاء الله أ ن ك م استوعبتم اذا كانت ك ل م ة في الوصل م ف ت و ح ة مثل إ ي ش إ ي ا ك لما نقف عليها بكم وجه نقف عليها بس بالسكون المحض طيب اذا كانت في الوصل م ض م و م ة بكم وجه نقف عليها ب ث ل ا ث ة اما السكون المحض او بالروم او بالاشماع واذا كانت في الوصل م ك س و ر ة فنقف عليها اما بالسكون المحض او بالروم والروم ا ل ت ي ا ن ببعض ا ل ك س ر ة وقفا وهكذا ببعض مين الضمه الروم كما نرى على ا ل ل و ح ة هو خفض الصوت عند الوقف على ا ل ض م ة أ و ا ل ك س ر ة بحيث يذهب معظم صوتهما ن ح و نستعين الرحيم الله هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ض م و م الديني مالك ا ل ف ي د ي هذا ب ا ل ن س ب ة للمين المكسور ثم قال رحمه الله وضمك الشفاه من بعيد ما تسكن ا ل م ض م و م لشمامه ضمك الشفاه ا لشمامه شعرا بالاشمامه خبر ضمك مبتدا و ا ل إ ش م ا م خبر انتبهنا إ ذ ا ضم الشفتين متى بعيد شايفين كيف عم يستخدموا ك ل م ة بعيد ما عم يقولوا بعد حتى ي ن ب ه ا ل إ ن س ا ن على أ ن ه ايه م ب ا ش ر ة بعد التسكين وضمك الشفاه من بعيد ما تسكن المضمون لشمام إ إ ف ه بي... م ا مين بيشرح ل ي إ ف ه م ا شو هي إ ف ه م ا ف ع ل إ ي ه أ م ر والالف اللي ب آ خ ر ه و ا ل أ ل ف اللي ب آ خ ر ه عم يقول أ خ و ن ا ل ل إ ش ب ا ع اتوافقونه ما وافقوك الشباب ل ل ض ر و ر ة الشعريه عم يقول ل ل ض ر و ر ة بتوافقوه مين عنده كلام يرفع ايده الاستاذ أ أيها ج ل وليكونا ن وشرحنا هذا ا ب س ف ض ة و ك مالك ر ن ابن ا الإمام الألفية لما قال بيت في و أ ب د ل ن ه ا بعد فتح أ ل ا وقفا كما تقول في قفا قفا نرى ن على ا ل ل و ح ة ا ل إ ش م ا م هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالضمه من غير صوت ولا يدركه المكفوف نحو نستعين كما فعلنا ا ل آ ن الرحيم انظروا هذه ا ل ص و ر ة التي على يسار ا ل ل و ح ة هي منظر أ م ا م ي لشكل الشفتين أ ث ن ا ء النطق ب م ي ن بالشمام إ أعطينا ث ا ل ن ع ب و د ك ب ر ب ي ه كبرى طبعا كبرى كبرى ك ب ر كبرى كبرى كبرى كبرى كبرى كبرى كبرى كبرى ك ه ر ى كبرى كبرى ك ب ر ا كبرى كبرى ك ب ع ى كبرى كبرى كبرى ا ب ر ى ك ل ر ى كبرى ك م ر ل كبرى كبرى كبرى كبرى كبرى كبرى ك ذ ا ك ه ر ى كبرى ك ب ر ب ا ل ه ا ئ ى ك ر د ت وقفا لا إذا ب ا ل ت ا ر ي ما م ع ن ى هذا ا ل ك ل ا م ذ ك ر ن ا قبل قليل أ ن ا ل ك ل م ة الموقوف عليها إ ن كانت م ف ت و ح ة يقف عليها بإيش بالسكون إ ي ش ب م ض م و م ة بالسكون أ و ب ا ل إ ش م ا م أ و بالروم م ك س و ر ة بالسكون أ و بالروم هل هذا الكلام على إ ط ل ا ق ه قال لا هناك ثلاثه امور لا يقف عليها لا بروم ولا ب إ ش م ا م ما هي قال ل ل عارض ا ش ك عارض الشكل, عارض الشكل. عارض الشكل معناها هو ساكن لكنني حركته للتخلص من التقاء الساكنه انظروا مثلا قلي اللهم مالك الملك قلي هل اللام م ك س و ر ة في ا ل أ ص ل أ ل ي س ت فعل أ م ر أ ل ي س أ ص ل ه ا قل وحركنا اللام بالكسر للتخلص من التقاء الساكنه ف إ ن وقفت على قل وفي المصحف عليها ك س ر ة هل لي أ ن أ ق و ل قلي ليه؟ لان ل اللام كثرت عروضا وهذه وفي الوقف يعود ما كان الى ما كان قل فان وقفت على قل وقال لك قائل قف عليها بالروم تقول له لا روم في ما كانت حركته عارضه ا م ت ب ن معنى معنى ا هذا عارض الشكل هذا سوف يأتي ا ل ح ر ك ة العارضه ة وقد ت الان ك م هذه ل آ سنجيب إ ج م ا ل وبعد ا ل إ ج م ا ل تفصيل ميم الجمع على ق ر ا ء ة ا ل ص ل ة بعض القراء رووا لنا وهي المغضوب يقرؤون لهجة عليهم عليهم هؤلاء الذين يقرؤون عليهم إنهم العربية الذين غير الذين القبائل مثلا بعض أنعمت صراف لما يقفون هل, هل ممكن أ ن يقولوا إ ن ه م بالروم أ و إ ن ه م هل ممكن قال لا لا ر و م ولا إ ش م ا م في ي م ه في ميم الجمع على ق ر ا ء ة ا ل ص ل ة و أ ي ض ا هاء ا ل ت أ ن ي ث مرت معنى هاء ا ل ت أ ن ي ث فقلنا ب أ ن ه ا هاء تلحقها العرب في آ خ ر ا ل أ س م ا ء ل ل د ل ا ل ة على ت أ ن ي س ا ل أ س م ا ء و أ غ ل ب القبائل ا ل ع ر ب ي ة يجعلونها في الوصل تاء وفي الوقف هاء سيقولون خمسه سادسهم ك ل ب ه م خ م س ة في الوصل لكن لو وقفنا سيقولون خمسه ط ب هذه خ م س ة م ن و ن ة و م ر ف و ع ة هل لي أ ن أ ق ف اقول خ م س ة لا لا ر و م ولا إ ش م ا م في مين في هاء ا ل ت أ ن ي س إ ن وقفنا عليها بمين بالهاء إن بالهائي أردت وقفا أردت سنشرح هذا بالتفصيل بعد قليل ايضا ل الأول أو الأمر الأول ل م ا ا ن ع أو ذ لا يدخله روم ولا إشمام قلنا الحركة ل إشمام ا ا روم ر ع ة نرى على ل ل ل و ح ة ا ي د خ ل الروم ولا الإشمام ا على ل ر ح ك ة ا ل ع ا ر ض عارضة ة الأصلية ما يعني غير ويوقف ي ع ل ه ا بالسكون اللهم عليها قل أيضا قل قل هل كفر نحو يوقف فقط هذه للتخلص من انتقاء الساكنين أ ص ل ه ا إ ذ س ا ك ن ة الذال ف ك س ر ت عروضا للتخلص من انتقاء الساكنين ف إ ذ ا وقفنا نقول و إ ذ وليس لي أ ن أ ق و ل و إ ذ ليس لي أ ن أ ر و م تلك ا ل ك س ر ة واضح أ ا خ و ا ن ا ميم الجمع على ق ر ا ء ة ا ل ص ل ة ق ر أ بعض القراء ا ل ع ش ر ة ب ص ل ة ميم الجمع بواو لفظا في حال الوصل على ل هل ج ة بعض ا ع ع ر ب نحو لي ه م غير ان ل عليهم ولا ل م غ ض و ب ي ا ش اقف ي ي كيف ف ن تكتب على ر ا الصلاة ء ة عليهم هل, هل لي طيب هذه أن أ ق عليهم أ و ع ليس ه م ل ي لي أ ن افعل ذلك ف إ ن وقفوا سكنوا الميم هكذا عليهم وبس ولا يدخل الروم ولا ا ل إ ش م ا م على هذه الميم ا ل أ م ر الثالث هاء ا ل ت أ ن ي ث المكتوبه ايه هاء ها تلحق آ خ ر ا ل أ س م ا ء للدلاله على ت أ ن ي ث ه ا تكون في ا ل و ص ل تاء وفي الوقف هاء س ا ك ن ة ولا يدخلها الروم ولا ا ل إ ش م ا م نحو ر ح م ة ي ق ف عليها ايه ر ح م ة وبس ن ع م ة ي ق ف عليها ن ع م ة وفقط أ م ا المكتوب ة تاء في عنا بعض هاءات ا ل ت أ ن ي ث مكتوب ة تاء على ل ه ج ة بعض القبائل العربيه ة الذين يعاملون ذ ه ا ل منهم ع ا م م ل ة ربيعه ومضر وبنو تميم في م ن ط ق ة وسط الجزيره ة يقفون عليها بيقفون عليها بالتاء عليها حتى ا ل آ ن أ ه ل الرياض م ن ط ق ة الرياض يقولون ا ل ص ل ا ة نحن متعودين في المناطق ا ل أ خ ر ى نقول ا ل ص ل ا ة إ ذ ا وقفنا وهم إ ذ ا وقفوا ماذا قالوا ا ل ص ل ا ة فيقفون عليها بيه بالتاء لا بالها فالذين فالكلمات ا ل ق ر آ ن ي ة كتبت بالتاء ا ل م ب س و ط ة هل ي د خ ل ه ا الروم و ا ل إ ش م ا ع قال نعم ي د خ ل ه ا الروم و ا ل إ ش م ا ع لذلك قال في البيت ا ل أ خ ي ر اللي هو الثاني أ م ا م ك م في ا ل ش ط ر ا ل ث ا ن ي قال لا اذا بالتائي نعيد البيت ا ل أ خ ي ر كذاك ه ا ل ت أ ن ي س إ ن بالهائي اردت وقفان هذا ممنوع ممنوع الروم ا ل إ ش م ا م لا اذا بالتائي يعني لا اذا كانت ا ل ك ل م ة بالتائي فعندئذ يدخلها من ي الروم ا ل إ ش م ا م نلاحظ التأنيسي على اللوحة كتبت التأنيث في المصحف الشريف بالتائي هاءات بعض المبسوطة كتبت في على ل ه ج ة بعض العرب الذين يقفون عليها بالتاء وروى حفص الوقف عليها اضطرارا او اختبارا هذا الشرط ما يتعمد بالتاء كذلك ويدخلها الروم والاشمام إ ش م ل أمثلة على التديس المكتوبة تاء ورحمة ربك خير مما يجمعون يقف عليها بالسكون أو ورحمة مما يجمعون هيئة خير تاء ا ربك ب يقف إ أقول ثم تقولون ورائي بصوت واحد ورحمة ثم هذا السكون ا ل آ ن ب ا ل إ ش م ا م و ر ح م ة الآن, بالإشمام. ورحمة. الآن بالروم. ورحمة. بارك ل و ورحمة م ورحمة ب ا الله فيكم ا م ر أ ة عمران أ ي ض ا يقف عليها بمين ومين ومين سكون و ا ل إ ش م ا م والروم نقف بالسكون ا م ر أ ة ب ا ل إ ش م ا م ا م ر أ ة بالروم امرأة هذا أ م ث ل ه على المضموم ا ل آ ن ن أ ت ي ب أ م ث ل ة علميه على المجرور و ب ن ع م ة الله يكفرون كما في س و ر ة النحل ونقف ب عليها ب إ ش ه ا د ي اما بالسكون أ و بالروم ما في إ ش م ا م بالكسر حبيبي آه ما إشمام بالكسر في نقف ع م ن و ب ن ع م ة بالسكون ثم ب ا ل إ ش م ا م هكذا و ب ن ع م ة بالروم ا ل آ ن وبنعمة و م ع ص ي ة الرسول ايضا هذه ك ل م ة م ج ر و ر ة و م ك ت و ب ة بالتاء ا ل م ب س و ط ة نقف عليها اما بالسكون او بالروم نتدرب و م ع ص ي ة و م ع ص ي ومعصية ومع بارك الله فيكم الان حيتكلم على ها الضمير الضمير إنه هل, هل, هل, هل, هل يدخلها يدخلها الروم لا وإشمام أم لا يدخلها؟ قال الطبي رحمه الله في البيت الثمانين بعد ا ل م ئ ة في ها الضمير المنع ب ع د م ن ك س ر أ و ضم أ و أ م ي ه م ا قد اشتهر يعني ها الضمير لا يدخلها الروم ولا ا ل إ ش م ا م إن ك ان ن ت مضمومة أو أفضل إ كان ما قبلها مضموما مضموما ا قبلها ها م أ و مكسورا أ و واوا او, أو ياء يعني ا ل ض م ة وامها و ا ل ك س ر ة وامها أ م ه ا م ؤ خ ت ه ا لا تقرب ط و نعم لذلك قال في ه ا الضمير ا ل م ن ع بعدما انكسر أ و ض م ة أ و أ م ي ه م ا أ أم م ي ه م امين أ امين أ م ا ل ك س ر ة وام ا ل ض م ة نرى على ا ل ل و ح ة هاء الضمير هي الهاء التي يكنا بها عن الغائب المفرد المذكر لما قلنا الغائب خرج من ي المتكلم والمخاطر لما قلنا المفرد خرج من ي المثنى والجمع لما قلنا المذكر خرج من ي المؤنث وتكون يعني هاء الضمير هذه في ل غ ة العرب كيف تكون م ض م و م ة أ و ايه او م ك س و ر ة نحو إ ن ه على رجعه ل ق ا د ر شو الهاء ت ق و ن ل ا ل أ و ل ى م ض م و م ة والهاء ا ل ث ا ن ي ة م ك س و ر ة هذه الهاء نر على ا ل ل و ح ة و ل أ ئ م ة ا ل ق ر ا ء ة في دخول الروم و ا ل إ ش م ا م عليها ث ل ا ث ة مذاهب السؤال مازال قائما هل يدخل الروم و ا ل إ ش م ا م على هاء الضمير كم مذهب ا ل أ ئ م ة لهم طبعا هذه م ز ا ي ب م أ خ و ذ ة من كلام العرب بعض القبائل شو ت ع م ي لا ل يرومون ولا يشمون المنع مطلقا وفي عنا مذهب ثالث ل قبائل أ خ ر ى مذهب التفصيل وهو الذي ذكره الطبي ي الطبي ي قال يدخل الروم والاشمام على ه ؤ ا ء ل ض م ي ر إلا إ ذ ا سبقت الهاء ب ض م ة أ و ك س ر ة أ و واو ياء س ي أ ت ي هذا في ا ل ل و ح ة ا ل ت ا ل ي ة مذهب التفصيل للروم و ا ل إ ش م ا م في هاء الضمير لا ي أ ت ي الروم ولا ا ل إ ش م ا م في هاء الضمير إ ن سبقت ب ك س ر ة أ و ياء س ا ك ن ة أ و ض م ة أ و و س ا ك ن ة نحو وكو تو بي هي الهي هنا سبقت ب إ ي ش ب ك س ر ة فيه س ب ق ة الهاء ب م ي بياء ساكنه يخلفه وما تنفق من شيء فهو يخلفه س ب ق ة الهاء بمين يضم فعلوه س ب ق ة بمين هل يدخل الروم و ا ل إ ش م ا م هذه الصور ا ل أ ر ب ع ه التي أ م ا م ك م على مذهب التفصيل لا يدخل على مذهب المنع مطلقا من باب أ و ل ى على مذهب الجواز مطلقان يدخل الروم ا ل إ ش م ا م طيب هذه الصور ا ل أ ر ب ع ه ا ل م م ن و ع ة ما هي الصور ا ل ب ا ق ي ة ا ل ج ا ئ ز ة ذكرتها لكم في هذه ا ل ل و ح ة ي أ ت ي الروم و ا ل إ ش م ا م هذا كله على مذهب التفصيل ي أ ت ي الروم و ا ل إ ش م ا م في هاي الضمير ان سبقت بساكن صحيح أ و ف ت ح ة أ و ألف نحو منه هذه الهاء مسبوقه بمين بحرف ساكن صحيح على على التفصيل يدخله الروم والإشمام ولا لا يدخله لن تخلفها يدخلها الروم والإشمام يدخل ها الضمير بمين؟ بألف يدخلها الروم والإشمام على مذهب التفصيل ولا لا يدخل إذن في مذهب التفصيل الروم والإشمام يدخل في ثلاث مذهب بمين بمين مذهب مذهب إذن هنا سبيقه بفتحه هاء سبقت الآخر في في فقط صور ان سبقت الهاء بسكون بحرف ساكن أ ص ل ي أ و ف ت ح ة أ و أ ل ي ف ويمتنع في أ ر ب ع صور شو هي ا ل أ ر ب ع ه ان سبقت الهاء بضمه او أ م ه ا أ و ك س ر ة أ و أ م ه ا و ض ح ه هذا شو اسمه مذهب التفصيل مذهب الجواز مطلقا كله شغال مذهب المنع مطلقا كله ممنوع واضح هذا كل أ ب ح ا ث ت ك م ي ل ي ة أ ر ا د هنا في البيت الثمانين و و ح ا ا د ل بعد ا ل م ئ ة رحمه ا ل ل ه أ ن ينبه على كلمتين في ا ل ق ر آ ن قد لا ينتبه ا ل إ ن س ا ن لهما فقال رحمه الله يومئذ حينئذ في الوقف لا روم لا إ ذ التحريك عارض ج ل ا ن ق ر أ ه ا ق ر ا ء ة ش ع ر ي ة فنقول يومئذ حينئذ في الوقف لا ورغم اذ ل ر ي يعني عارض جلا شو إ التحريك عارض ج ل ا قال هذه ا ل ك ل م ة ح ي ن إ ذ أ ص ل ه ا حين حين ودخلت عليها مين إ ذ وإذ نونت و إ ذ زالها س ا ك ن ة والتنوين ما هو نون س ا ك ن ة فالتقى مين ساكنان من هما ل س ا ك ن ا ن الزال من إ ذ ونون التنوين ننظر على ا ل ل و ح ة لا يدخل الروم على إ ذ إ ذ ا نونت ل أ ن ن ا نكسر ا ل ز ا ل ب ك ث ر ة ع ا ر ض ة للتخلص من التقاء الساكنين ويوقف عليها بالسكون فقط نحو يومئذ يوقف عليها إ ي ش يومئذ حينئذ يوقف عليها إ ي ش حينئذ ولا نقول حينئذ لان الكسره كسره ايه、عظيم. ثم قال رحمه الله في البيت الثاني والثمانين بعد المائه وكل ما حرك لا تسكنا وصلا ما بيقولوا بالعمي بيقولوا سكن تسلم ا اذا بدك تهرب من الاعراب شو ب ت ع ن ي ه سكن ه ب ت م ش ي ما هي كتب كتب الولد الدرس كتب الولد الدرس ريح حالك ف ب الظاهر الطبي ي كان في زمان وتلاميذ يعني من هذا الموديل ف ش وكل قال و ما حرك يعني وصلا لا تسكنا وصلا أيوة شو كمان و ز ا ل ت ن و ي ن فيه ن و ن ا يعني المنون وصلا عليك أ ن تنونه ي وصلا أ م ا إ ن وقفت ف إ ن التنوين يحذف نرى على ا ل ل و ح ة لا يصح تسكين المتحرك عند و ص ل ك ل ا م بعضه ببعض بل على القارئ أ ن يبين الحركات والسكنات أ ث ن ا ء قراءته حتى ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن سليما كما انزل وكذلك يجب تنوين الحرف المنون ح ا ل ة الوصل واعطائه ما يستحق من أ ح ك ا م حسب ما تقدم بيانه في أ ح ك ا م النون ا ل س ا ك ن ة والتنويم ن انتهى هذا ا ل ل الملف الأخير وفيه بعض التنبيهات ف وفيه وبقي بعض ت ن ب ي ه قال رحمه الله في البيت الثالث والثمانين بعد ا ل م ئ ة والروم و ا ل إ ش م ا م في الوصل وفي غير ا ل أ خ ي ر استعملا في أ ح ر ف ي ن ق ر أ ق ر ا ء ة ش ع ر ي ة والروم والإشمام في الوصل وفي في غير استعمل ل أ خ ي ر ا في أ ح ر ف يعني ضم الشفتين اللي هو الإشمام اللي هو تبعيض الحركه ة اللي و الروم أ و الاختلاف ل استعمل ي غير الوقف في أحرف معينة مرة معنا كثير وغيرها في أمرين وإيه أحرف مرة تذكرون مرة معنا بارئكم ذكره الروم القراء محصورا الوقف معنا منها معنا وتأمننا وكذا ما تقدم ذكره من أحكام الروم والإشمام عند القراء كان محصورا في أمرين حالة الوقف تقدم كنتم من عند إن وفي الحرف ا ل أ خ ي ر من ا ل ك ل م ة كل ا ل أ م ث ل ة التي كنا نسوقها كانت في ح ا ل ة الوقف وفي الحرف ا ل أ خ ي ر من ا ل ك ل م ة إ ل ا أ ن ه قد ورد الروم و ا ل إ ش م ا م عند القراء في غير هذين وذلك في ح ا ل ة الوصل وفي إ ي ه كمان في غير الحرف ا ل أ خ ي ر من ا ل ك ل م ة هذا مدخل قال رحمه الله في البيت الرابع والثمانين ي بمين ن فبهما بهما م الروم و ا ل إ ش م ا م لكل ل ف ق ر أ ن ا بالحكم فيما لك لا ت أ م ن ا بالروم و ا ل إ ش م ا م لكل ل لمين للكل يعني لكل القراء العشر انتبهنا فبهما, فبهما لكل ل ف ق ر أ ن ا بالحكم فيما لك لا ت أ م ن ا حكم ت أ م ن ا في س و ر ة يوسف أ ص ل ه ا ت أ م ن ن ا قالوا يا أ ب ا ن ا ر ز ولكن ا هذا الامر ب ح ث مرة يجب ان نتحدث عن هذا الامر ت ونعم ان الله يجب ان نتحدث عن هذا الامر ونعم ي ان الله يجب ان نتحدث عن هذا مرفوع الامر توالي ثلاثه أ ح ر ف غ ن ة م ت ح ر ك ة دربتكم على هذا منذ أ ي ا م وقلنا جربوا أ ن تقولوا تامنونا فتجدونها ايه ثقيله الأوسط. الأوسط ا النون. النون النون إعرابا لو كانت لو لا د ن لكننا سكننا النون تسكين ا إعرابي ه ي ة تبهنا لكنها سكلت تخفيفا وهو النون ا ل م ض م و م ة ت ق ر أ النون ا ل أ و ل ى من ت أ م ن ا ب إ ح د ى طريقتين و الروم ح د ا وانظروا كيف تكون في ح ا ل ة الروم ت أ م ن ن ا فلابد من تقدير نون ثانيه ة مع العلم أ ن ا المصحف أيام واحدة فإن أردنا أن نضبطها على الروم لابد في فإن بإيش نزيد نون صغيرة ذلك على منذ وذكرت كتبت بسن أن أن نونا ونضع فوقها ض م ة وذلك ب إ ب ق ا ء ضمتها وخفض صوتها قليلا مع س ر ع ة ب ا ل ن س ب ة لما جورها من الحروف دربتكم عليها ونعيد ا ل آ ن ل أ ن ه ا ك ل م ة ن ا د ر ة المجيء في القران آ ن ف ق و و ل بعد بصوت واحد بالروم واحد ت ما لك لا لك م أ ن ا على يوسف هذا ب ي س م و ه روم مجازا هو مو روم هذا ه ذ اختلاس ا وفي الاختلاس الجزء الباقي من ا ل ح ر ك ة أ ك ث ر من الذاهب انتبهتوا الوقت الجزء الباقي الزاهب هنا اللي عم يبقى أغلب الحركة أعيد ما لك لا تأمننا ما لا تأمننا من يوسف يوسف والأسف في يبقى أعيد أقل أغلب لك على لك على عم الطريقه الثانيه التي تقرا بهذه ا ل ك ل م ة ا ل إ ش م ا م ا ل إ ش م ا م معناها سكنا النون ا ل أ و ل ى التي كانت م م ض و م ة و أ د غ م ن ا ه ا في م ي ن في النون التي بعدها فصارتا نونا و ا ح د ة م ش د د ة و نحن نعرف ان النونا ل م ش د د ة بحاجه إ ل ى غنه أ ك م ل ما تكون فبعد الشفتين ودربتكم على أن أيام نسكن نضم منذ هكذا هذا مالك لا, ما لا تامننا على يوسف مستعجل أ ب ن ي مستعجل ب د ك ن تخلي شفايفك م ض م و م ي ن لا انتهى صوت الغنه ا ل م ط و ل ة تامنا بترجعهم أ ن ت عندنا لا ترجعهم بدري ياه ما لك لا تامننا على يوسف, ما لك لا تأمننا على يوسف لا نرى ع يضع م ن ا ل ل و ح ة يضع علماء الضبط د ا ئ ر ة م ط م و س ة الوسط كما ترونها أ م ا م ك م أ و ش ك ل م ع ي ن قبل النون من كلمه ت أ م ل ن ا ل ل د ل ا ل ة على ا ل إ ش م ا م فيها هكذا اما الشكل الذي على يمين ا ل ل و ح ة أو على او ل س ا ا ك ن ا ا في ل ط ب على ا ا ت أ و ل من ط ب ع اليسار ت مجمع م ك فهة ا ل م د ن يضعون الشكل المعين ة الأخيرة وفي الطبعات الشكل ا ت ب بإيه؟ ب د د ل و ه ئ ة القديمة تجدون معينة حمراء المصاحف نظرتم نظرتم المجمع الأخيرة يصدرها شكلا الطبعات التي لو ولو تجدون في في حولوها إ ل ى د ا ئ ر ة حمراء ما يهم المهم أ ن يكون المصطلح مشروحا في آ خ ر المصحف وهم شرحوا فجزاهم الله خيرا ثم قال رحمه الله في البيت الخامس والثمانين الخامس والثمانين بعد ا ل م ئ ة و ش ع ب ة أ ش م في لدني لدى كهف وعنه الروم فيه ورد هذا أ ي ض ا يتعلق بعلم القراءات ولا ع ل ا ق ة لكم به و ل ك ن ن ا سنتعرض عليه على الخفيف ق ر أ ش ع ب ة بتخفيف النون من قوله تعالى لدني نحن شو منقول لدني ما هي لا دني بدال ايش م ض م و م ة ونون م ش د د ة لكن ش ع ب ة بخفف ي النون شو بتصير لا دوني لا دوني وله في ض م ة الدال وجهين الوجه ا ل أ و ل إ ش ب ا م ه ا الضم بعد إ س ك ا ن ه ا يعني يسكن ويشم لا دوني هكذا أ ن ظ ر و ا لا دوني لا لادو. دوني يعني ي ع هكذا ف لا رحمه ل ل ه أ ن دوني ا خليكم أ بلى لكم هالقصة هي. والأمر هي الثاني اختلاص وذلك بخفض ضمتها صوتها قليلاً مع سرعة بالنسبه لما جاورها من الحروف ويقال له روم مجازى لانه ايه اختلاف كما ذكرت لكم الجزء الباقي اكثر لدني, قد بلغتني لدني عزرا هذا م نين ل د ع ر الروم قد لدني عزرا هذا ا ل آ ن الاشمام قد بلغتني لدني عزرا لد لد ثم يضم الله يخلينا حفظ نرجع فتح الله عليك شكرا ان شاء الله نصحح جزاك الله خ ي ر حبيبك قال رحمه الله في البيت السادس والثمانين بعد ا ل م ئ ة وكل ما أ د غ م ه ف ت ل ع ل ى فهو كموقوف عليه مسجلى فما يرى بالروم و ا ل إ ش م ا م وقفا يسوغ مع ذا الادغام هذا بحث قراءات أ ن ت م بالكم فيه خلاصته مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هنا أ ب و عمر مر معنا أ ن ه يسكن الهاء ف ي د غ م فيقول لا ريب فيه هدى لا ريب فيه هدى, فيه هدى للمتقين تبقى الهاء والهاء منفصلتين عن بعضهما ولكن يسرع قليلا و ي ق ف ض الصوت في الهاء الاولى كل حرف متحرك سكنه أ ب و عمرو بن العلاء حتى أ د غ م ه في المتحرك بعده إ د غ ا م ا كبيرا فيجوز في هذا الحرف المسكن الروم و ا ل إ ش م ا م إ ن كان م ض ل و م ا نحو يقول له إ ذ ا أ ر ا د شيئا ف إ ن م ا يقول له نحن شو بنقول يقول له كن ما هيك أ ب و عمرو اذا أ د غ م دول يقول له كن ن س م ع و ن ي وانظروا الى فمي يقول له كن هذا اسمه ا ل إ د غ ا م الكبير بالسكون المجرد و له ا ل إ ش م ا م يقول له كن شو بيعمل يضم الشفتين بدون ص و ت أ و الروم والروم يقتضي فك ا ل إ د غ ا م ف إ ن م ا يقول له كن يخفض الصوت و يسرع قليلا ً أ ع و د ف أ ق و ل الروم ه و روم مجازا إ ن م ا هو اختلاف في ا ل ح ق ي ق ة يقتضي فك ا ل ا ض غ ا م فقال وكل ما ادغمه فتى العالمين فتى العلا أ ب و عمرو بن العلا البصري فهو كموقوف عليه كيف الموقوف ي ع ا م فيه سكون محض روم و اشمام فهو كموقوف عليه مسجلا يعني مطلقا فما يرى بالروم والاشمام وقفا يسوغ م ع ذ ى ا ل ا ض غ ا م نعم ويجوز في الروم, فيه الروم ان كان مكسورا نحو ون ا ل هي ر لي آ ا ت لايات ن أن نضغم فنقول ن و ل ا ه ر ل آ ي هذا ا ل إ ض ه ا م ولنا أ ن نقول ون ا ل هي ر ل آ ي ا ت ينطق وراء بصوت منخفض ويسرع قليلا كل هذا ق ر ا ء ا ت أ ن ت بث س للعلم بالشيء ط ب هل هذا م ج ي ء الرومي ا ل إ ش م ا م ل أ ب ي عمرو مطلقا قال لا كل إ د غ ا م ي ن له ع ل ا ق ة بالشفتين يتعذر فعل ا ل إ ش م ا م معه ل أ ن ا ل إ ش م ا م ضم الشفتين هلا مثلا شوفوا يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم في آ ي ة الكرسي يعلموا ما لو بدنا ن ض غ م ادغام كبير ش و ف ن قول يعلم ما بين أ ي د ي ه م طيب تمام إ ل ى هنا تمام لكن هل أ س ت ط ي ع أ ن آ ت ي ب ا ل إ ش م ا م يعلموا ما ث ل م عمل بالإضغام <تصفيق> شو شو صار صار انفك فلذلك المجيء ب ا ل إ ش م ا م مع ا ل إ ض غ ا م إ ن كان الحرف شفويا م ت ع ذ ر قال رحمه الله لكن ا ل إ ش م ا م مع الباء ومع ميم و ف ا ح ا ل ة ا ل إ ض غ ا م امتنع امتنع خلقه ة ع ر ف ت ما حد في وجوههم نظرة أبو عمر إذا أضغمها قال في وجوههم النعين إذا يحصل يجيبه في تعرف تعرف نظرة في أبو قال طب تعالوا نجيب الشمام إ تعالي فيه ف ماذا فرض مثل ما عملته ي لا عد ف ي إ ض د غ ا م و لا عد فيه كذا فهذا ممنوع بالفطره يعني اذا إ كان للحرف المدغم إ ض غ ا م ا كبيرا ع ل ا ق ة بالشفتين أ و إ ح د ا ه م ا و كان مضموما فلا يصح ا ل إ ش م ا م فيه ل أ ن ه يؤدي إ ل ى فك ا ل إ ض غ ا م واضح شرحناها و أ م ا الاختلاس فيصح في هذه ا ل أ ح ر ف ل ي ل أ ن ه تبعيض ل ل ح ر ك ة وليس تسكينا وذلك نحو نصيب انظروا قولوا الاختلاص نقول فبالاختلاص مشكلة الاختلاص المشكلة نصيب برحمتنا نصيب برحمتنا نصيب معي وفي في وين؟ برحمتنا ما فين؟ في ا ل إ ش م ا م فقط يعلم ما شرحناها أ ع ل م بكم نفس الموضوع تعرف فيه شرحناها ثم قال رحمه الله في البيت التاسع والثمانين بعد ا ل م ئ ة وشم ن بغير الوقف فيما ذكر مقارنه تسكين لا مؤخرا نرى على ا ل ل و ح ة ا ل إ ش م ا م كما تقدم هو ضم الشفتين من غير صوت و ا ل أ ص ل فيه أ ن يكون عند الوقف و أ ن يكون بعيد تسكين الحرف هذا ا ل أ ص ل فيه إ ل ا أ ن ه في غير الوقف يكون مقارنا لتسكين الحرف ا ل م ر ا د إ ش م ا م ه ك ا ل إ ش م ا م للحرف المدغم إ ض غ ا م ا كبيرا ل أ ب ي عمرو كما تقدم في نحو فهن الوقف فيما يكون مقارن لتسكين بغير الوقف فيما ذكر مقارن تسكين نرى الإشمام واشمم لا على اللوحة شو عم مؤخرا وتقدم بغير ذكر أ ن ا ل إ ش م ا م للنون ا ل أ و ل ى في ت أ م ن ا يكون إمتى بعد إ س ك ا ن النون ويستمر ط ي ل ة صوت ا ل غ ن ة ا ل م ط و ل ة وينتهي ب ب د ا ي ة نطق النون الثانيه ة أ ع ي د ا الأخيرة ما لك لا تأمنا شايفين طالما الغنة المنطوطة موجودة الشفتين إيه؟ نا لما نقول نا الإضاء للمرة لك نقول موجودة مضمومة مين ببداية ينفك وينتهي نطق ي النون ا ل ث ا ن ي ة وتقدم في البيت نيو خمس ن ا ل ا ش م ا م لشعبه في قوله تعالى لدني يكون بخلاف ع ي د إسكانها ب ما يعطيه إ ط ل ا ق ا ل إ ط ل ا ق في كلام الطيب هنا هون هذا هذا شو واشمن الوحف مو مقارن التسكين مقارنة من لدني شعبة قال قد مقارنة فيما عذرا بلغت مو بغير طبع بعيد ذكر ذكر ابن ا ل جزري عن هذا ا ل ح ر في ف النشر نقلا عن أ ب ي عمرو الداني قوله و ا ل إ ش م ا م في هذه ا ل ك ل م ة التي هي لا دوني لشعبه يكون إ ي م ا ء بالشفتين إ ل ى ا ل ض م ة بعد سكون الدال وقبل كسر النون ثم علق الجزري على هذا الكلام بقوله وهذا قول لا مزيد على حسنه وتحقيقه وصلنا إلى البيت التسعين بعد المئة بعد ووصل المؤذن كما ارى الله يجير. نعم. قال الطبي رحمه الله في البيت التسعين بعد ا ل م ئ ة وتم في نصف جماد ا ل آ خ ر ة عام هدايات عليم ظاهره ة كان من عدد الذين في العلوم أن يذكروا الذين العلوم ا من ينظمون أن ن م م عدد في في آخر ت م نظموا المنظومة التاريخ الذي نظموا فيه تلك المنظومة وأحياناً الأدواء تلك يذكرون فيه عدد、الأبيض. فقال وتم في ق ا ل وَتَمَّ ف نَصْفِ جُمَادَ الْأَخِرَةَ عام ي ل ي و في ق و ل هدايات نصف معناته خمستعاش م و ج ل خ ر ع ل السنة ش شيء ه أهم ه ر بكفي ما بكفي باقي السنة في ي ما عام ا ا د عليم ظ ا ه ر ة هنا كانوا يستعملون حسابا قديما اسمه حساب الجمل لعلكم تسمعون عنه وقد شرحته في ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة على هذا الكرسي عند قولي عند البيت الموجود في اخر الجزريه أ ب ي ا ت ه ا قاف وزاي في العدد هدايات عليم ظ ا ه ر ة الهاء من ك ل م ة هدايات تعادل حساب الجمل عدد خ م س ة العين من ك ل م ة عليم تعادل في حساب الجمل الرقم سبعين و ا ل ض ا ء من ك ل م ة ظ ا ه ر ة تعادل الرقم تسع م ئ ة فصار متى تمم نظمها توفي سنة تسعممية وتسعة س و بعد ي فتوفي ن ب ع أ ر ب ع سنوات من إ ت م ا م هذه ا ل م ن ظ و م ة فرحمه الله وجزاه عنا خيرا والحقك به يا محمود زكي بعد عمر طويل اتخذ حساب, حساب الجمال هو حساب فكرة عن المنشأ مجهول قديم هو قديم قبل ا ل إ س ل ا م وقبل ا ل م س ي ح ي ة وقبل اليهوديه ة تقابل ف ي الحروف الأمجدية بالأرقام كانت اليهود تكثر من استعماله واستعمله المسلمون للتاريخ للحوادث والابنيه أ ب ن ي ة إ ذ و أو ا مسجد مدرسة ف أ أحد ت التي ي فيؤبخ بنيت الشعراء السنة ا المدرسة والوفيات مثلا متأتوا العلماء كانوا تلك يذكرونها من أيضا ذ ل ك عن طريق ح س ا ب الجمل ا ك ن في عائلتنا ل الله يرحمه اسمه الشيخ علي السويدي م يرحمه اسمه بغدادي ا يعني ع توفي ر ج ع لهم ت سنه ت إن المدارس تبكي عند المدارس علي فقد تبكي وفاته كان عالم أ ح د ل ش ع ر ا ا ء نظم سنة و ف ب أ ب ي ا ت ختمها فقال مذسد مؤرخه إن المدارس تجمعوا المدارس نادانا عند فقد عند فقد اللحظة الحروف علي علي إن إن تبكي تبكي يطلع وغيرها من الأشياء وله غ ي ر ه ا ا من أ ش ي ا ء و ل هذا الحساب كم طريقتان ة ط ر ي ط ر ي ق ة ا ل م ش ا ر ق ة و ترتيب الحروف عندهم أ ب ج د هوز حطي كلم سعفف قرشت سخذ ض ض ع و ط ر ي ق ة المغاربه ة وترتيب الحروف ع ن د م كلم أبجد هوز حطي شايفين جعلتها لكم باللون ا ل أ ز ر ق حتى تعلموا أ ن المشارق ة و ا ل م غ ا ر ب ة متفقين في هذه ا ل أ ر ب ع ة ا ل أ و ل ثم يختلفون في ا ل خ ا م س ة و ا ل س ا د س ة ف ع ف ض قرست بالسين لا بالشين س خ ذ هذه متفقين فيها ض ض ع و ا عند ا ل م ش ا ر ق ة ضعشوا عند ا ل م غ ا ر ب ة لذلك من كان منكم له اشتغال ب ا ل م ن ظ و م ة ا ل ش ا ط ب ي ة في القراءه السبع قال الشاطبي جعلت أ ب ا جاد على كل قارئ دليلا على ا ل م ن ظ و م ي أ و ل أ و ل ا فاستعمل ط ر ي ق ة المغاربه ل م ا ب لانه عدد و ح د الباء ا ث ي الجيم ن ثلاث الدال أربعة و ز الهاء خ م س ة مشان عام علي من ظاهرة قلنا هدايات هي علي ظ ه ر قلنا ق الهاء ا ت ب ل رقام خمسة حطي الحاء ثماني ة طاء تسعه ة ع ش ر ة كلام عشرين ثلاثين أ ر ب ع ي ن خمسين سعفه ستين سبعين ثمانين تسعين هداياتي عليم شايفين العليم العين شو تقابل ث قرشت م ئ ة مئتان ث ل ا ث م ئ ة أ ر ب ع م ئ ة سخزن خ م س م ئ ة س ت م ئ ة س ب ع م ئ ة ب ظه و الضاد ث م ا ن م ا ئ ة الضاء ت س ع م ا ئ ة الغين أ ل ف عامه د ا ي ا ت عليمه ظ ا ه ر ة الضاء بكم ب ت س ع م ا ئ ة هذا هو حساب الجمال ل ك ن ا ل الذي أشرف عليه في رسالة الماجستير في مكة المكرمة الأستاذ الشيخ محمود الطناحي رحمه الله ه يرحمه رحمه أستاذي في في أشرف نصر محمود مكة من عالم جليل وكان من أ ع م د ة التراث العربي و ا ل إ س ل ا م ي وله اشتغال في المخطوطات قوي جدا وتتلمذ على أ ي د ي كبار الشيوخ في مصر ك أ ح م د شاكر رحمه الله ومحمود شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي الذي أ ل ف ايه المعجم المفهرس لالفاظ ا ل ق ر آ ن الكريم وعلى أ ي د ي محمد محيد دين عبد الحميد أ ي ض ا من كبار علماء مصر والله يرحمه اللي حقه عبد السلام ا ه ر وفي ن محقق كتاب البيت م على ل ا ك ا فهو أ الاخير علي الله اقول وعام وفاتك ارخته بنيل الطناحي لحسن الختام تجمع بنيل الطناحي الختام بنيل بيطلع الطناحي لحسن وفاته سنت هو رحمه الله هذا هو حساب الجمل الذي استخدمه الطبي في آ خ ر منظومته لما قال عام هدايات عليم ظ ا ه ر ة ثم قال رحمه الله في البيت الحادي والتسعين بعد ا ل م ئ ة والحمد لله الذي من بما أ ر ش د ن ا به وجاد كرما هكذا الله عليه ومهما عادت علمائنا يا شباب دائما يحمدون الله ويثنون عليه في الأول وفي الوسط وفي الآخر ومهما تكلموا في العلوم ومهما تكلموا غرائب يحمدون المسائل ويثنون في وفي وفي في و أ ح ا س ن ه ا ينسبون الفضل إ ل ى الله و يعترفون ب أ ن كل شيء أ ت و ا به من خير فهو من فضل الله عليهم هذا مو يعني ما يقوله تواضع ا هذه ح ق ي ق ة هذه ح ق ي ق ة ما في إ ن س ا ن يوفقه الله ل ط ل ب العلم و يفتح عليه في فهم العلوم إ ل ا بفضله و كرمه و جوده فقال ا ل ط ي ب ي رحمه الله و الحمد لله الذي من و المن تكون بلا مقابل لما يمن إ ن س ا ن على آ خ ر يمن عليه بلا مقابل فلما ربي أ ع ط ا ن ا ماذا أ خ ذ منا بالمقابل ولا شيء فكله فضل منه سبحانه وتعالى والحمد لله الذي من بما أ ر ش د ن ا به وجاد كرما إ ذ ن عمل هذا معنا جل جلاله كرما وجودا وليس باستحقاق منا شايفين التواضع و ن س ب ة الفضل إ ل ى فاعله الحقيقي سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله ثم ا ل ص ل ا ة مع سلام ابدا اذن أ و ل شيء نتكلم عن المنعم الجليل سبحانه وتعالى ثم لا ننسى ا ل و ا س ط ة التي أ و ص ل ت إ ل ي ن ا هذا الخير عن ربنا فمن نحن لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذي علمنا ا ل ق ر آ ن العظيم إ ل ا نبينا صلى الله عليه وسلم ومن الذي دلنا على ربنا ومن الذي علمنا السنن ومن الذي علمنا ما يجب علينا ومن الذي بسببه ندخل ا ل ج ن ة وباتباعه ندخل ا ل ج ن ة إ ل ا رسولنا صلاتنا فلا ننسى بعد أ ن نذكر المنعم المتفضل لا ننسى ا ل و ا س ط ة وهو رسولنا وحبيبنا و ق ر ة أ ع ي ن ن ا وهكذا ذ ا ب علمائنا بعد أ ن ينسب الفضل إ ل ى الله يذكرون ا ل و ا س ط ة فيقولون ثم ا ل ص ل ا ة مع سلام أ ب د ا منه على الذي به الخلق هدى فالهادي هو الله و ا ل و ا س ط ة هو رسول الله صلى الله عليه ل و س محمد م خير الورى و ا ل آ ل ي ع ن ي آ ل النبي صلى الله عليه وسلم والصحب ي نعم ما تلا ل ق ر آ ن تالي يعني بمعنى على أ ب د الدهر ومر العصور والدهور وبهذا تكون قد انتهت ا ل م ن ظ و م ة وتمت والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا في الوقت فالحمد لله أ ن ه ي ن ا ه ا في ا ل ف ت ر ة ا ل م ط ل و ب ة و ن س أ ل الله أ ن يتقبل منا ومنكم و أ ن يجعل هذا إ ن شاء الله ما ق ر أ ن ا ه سببا ل أ ن نتقن ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن العظيم و ن ق ر أ ه على النحو الذي يرضي ربنا إ ن ه تعالى سميع قريب مجيب وهذه كانت جلستنا ا ل أ خ ي ر ة في شرح م ن ظ و م ة المفيد ونسأل الله القبول لنا ولكم عليكم ورحمة وبركاته لنا السلام الله عليكم الله تعالى